وَلَوْ نَشَاءُ أول أرينكُم فَلَ رَفْتَهُ بِسمَاهُ وَلا تَعرففًاَّهُم في لحنِ القَوْلِ واللههُ يَعلموا عْمالَكمم وَلا نَذِل وَكُم حتىَ نَعَلَم الْ المجهدينَكُم والصَّابِرينَ وَونَدِل وَأَخْذَارَكُم إنِ الذيذينَ كَفرَ رسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لئي يضر الله شيئا يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول, الرسول ولا تبطلون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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوم والله معكم ولي يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أرضانكم ها أنتم ها دعون لتوافقوا تدعون لتوافقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم والله الغني وأنتم الفقراء